ان انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا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 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمُ الْحَكِيمِ وَإِن طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِنُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تات فيئة إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة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 وَيَرْمُونَ مِنْهُ وَلا تَلْمِزُوا وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ بَعْدَ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ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 Inna Allaha taawwab al-Rahim, yaa ayuhan nas, inna khalqna min zakkiru wa unfa wa jallna kum shuubu wa qabaa ila li taarfu. أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلموا ولم ما يدخل الإيمان في قلوبكم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 أموالهم وأفوسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض.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 هُوَ الَّذِي يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ